عند عند الله يا وجهنا عند الله اشبع علينا عند, عند, اشبع علينا عند ايها المحمود احمد يا اب الزغراء محمد يا رسول الله أنت من ذي العرش مؤيد رحمة أرسلت وسؤدت يا عظيم الجاه أتوجهنا وتوسلنا بك يا مولاي وقلنا يا عند الله اشفع عند الله فاطم يا ابنة النبي المصطفى خير البشر يا حجة الله على الأئمة الاثنى عشار أنت نور الله يهدي إلى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا يا علي ابن أبي طالب أنت ليث الله الغالب سيد الكونين فاز من, من حوضك شارب من يعاديك هو الخائب خاسر الدارين قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولا يا وقلنا يا وديها عند الله ارفعنا عند الله مولايا يا كريمه اهل البيت ايغا الحسن افض على عينا من عطاياك اي يا أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشبع لنا يا حسين أنت المفزاح لم يخب من فيك تشفاح لا إذا بحماك ولديك الدعوة ترفاح أنت باب الله الأوسع ورضاه رضاك قد توجهنا وتوسلنا يا مولايا وقلنا يا عند الله اشفع لنا عند الله يا زينة العباد يا مولايا يا ابن الخيارتين يا حجة الله علينا يا علي بن الحسين انت نور اللهي تهدي إلى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي يدي يا ودينا عند الله تسبع لنا عند الله باقر العلم أبا جعفر أيها المفزع للمضطر يا عظيم الشان نجينا في الفزع الأكبر بالشفاعة يوم المحشار من لضى النيران قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي وقلنا صادق العترة يا مولاي يا نجل النبي يا حجة الله علينا يا إمام المذهبي أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا عند الكرب ننادي كهفنا سيد بغداد قاضي الحاجات يبنى جعفر يبنى الهادي باب حطتنا المعتادي حاضر الشدات قد توجهنا وتوسلنا بكياما ولا يا مولاي وقلنا او فيها نعم الله اشفع لنا عند الله يا شمس الطوس يا ابن موسى يا غريب الغرباء يا حجه الله علينا يا سليل النجبا انت نور الله اي الى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا يا رضا اشبع لنا عند الله يا جواد بني يا سيدي جودك يغرينا يا رضا الجبار جد علينا يا حامينا بالشفاعة كي تنجينا من عذاب النار قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولايا وقلنا يا وديها الله اشفع عند الله يا هادي يا يا علي يا منجدنا يا حجة الله على خلقه يا سيدنا أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا نحن قدمناك بين يدي, بين يدي حاجاتنا حجة الله على البشر يا إمام الحادي عشر عسكرية الآل يا أبا القمر المنتظر صاحب الغيبة من موظر باعث الأمال قد توجهنا وتوسلنا يا يا وقلنا يا ورثها عند الله اشفاعه يا عند الله يا حجه الله على الوجود يا ابن الحسني يا صاحب الامر اجيرنا من زمان الفتن انت نور ال ا ته دي اله نجاتنا نحنو قدمناك بين يدايه حاجاتنا يا